بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ونبي أيوب الأنصار ظل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين حبته يوم القيامة رواه أحمد وصحى الترمذي والحاكم وفيما قال له شاهد بعد ذلك قال وان علي إلى آخره ساقم صنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان تحريم التفريق بين الأولاد ووالديهما أو بين الإخوة في البيع ونحوه قال عن نبي ابن نصر ضلعون النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها وهذا التفريق يتصور في الإيمان أو إذا كانت الأم حرة والولد عبد فيئة شخص ويشتريه لبعده عن أمه ويتصور أيضا فيما إذا كان جميعا إما ويفرق إذا كانوا جميعا في أرقاء إذا كانوا جميعا رقاء فيفرق بينهما بين الوالد والولد أو الوالدة والولد إما ببيع أو بهبة من قبل السيد يهب الولد إلى شخص بعيد عن مكان أمه إذا كانت أمه تحت يد هذا السيد أو بالقسمة كان يقسم في المال فيجعل الولد ملك أحد الورثة في مكة والأم في ملك أحد الورثة الآخرين في المدينة وهكذا ويدخل في ذلك أيضا الأجراء من الأحرار فلو مثلا والد وولد فمثلا مثلا الوالد والولد يعملان في مكان واحد فأتى هذا المستأجر لهما وجعل الإبن يعمل في مكان والأب في مكان آخر بقصد التفريق أو النكاية او عدم الحاجة أو نحو ذلك قال فرق الله بينه بين أحبته يوم القيامة يعني حرمه من لذة القرب بهما يوم القيامة وروه أحمد وصحه الترمذي. هنا قال وصحه الترمذي. والذي عند الترمذي قال حديث حسن غريب الذي كب بالحجر في موطن آخر قال وحسن الترمذي. وفيه ما قال ففيه ضعف وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند الحاكم فقيل المسلم إلى متى قال حتى يبلغ الغلام أو تحيظ المرة فعلى هذه الرواية لكنها ضعيف أيضا أن التفريق يختص بما قبل البلغ والحديث العام والخاص كلاهما ضعيف ثم بعد ذلك قال وأن رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا قال رواه أحمد والصححة الحاكم وابن خزيمة وابن الجارود والطبراني و... وابن القطاني وضعفه غيرهم وتصريح بن قطان ليس صريحا في هذا وإنما قال وهذا الطريق صح وهو ضعيف قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم نبيع غلامين أخوين مقصود بالغلامين يعني أرقاء قال ففعلت ففرقت بينهما يعني بعت هذا على شخص وذاك على شخص آخر فذكرت لك فقال أدركهما فارتجعهما يعني هذا يدل فارتجعهما على بطلان عقد البيع فإذا فعل ذلك عقد البيع يبطل قال ولا تبعهما إلا جميعا وإلى التحريم ذهب أكثر في التفريقي بينهم وإن كان الحديث ضعيف لكن الحديث الصحيح ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والرحماء يرحمهم الرحمن فإذا كان فيه مضر سواء على الأحرار في التفريق في الإجارة ونحوها أو في البيع والهبة أو القسمة وغير ذلك في الأرقاء إن هذا يحرم لعموم الأدلة الدالة على, لعموم الأدلة الدالة على وجوب رحمة الآخرين لا. الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد. يقول هل نلتقي بحبتنا يوم القيامة يوم أن المحشر لا المقصود فرق الله بين بين حبته يوم القيامة يعني من فرق يكون في النار والمفرق يكون في الجنة فذا دخل النار بسبب هذا الدم وذكت يدخل الجنة بعمل صالح لو شخص حصل عليه حادث ثم دخل عند زوجته وزعلان وشافته قالت فقالت ليه أنت زعلان قال لي عن وجهي حتى أنت بعد يقع طلاق ولا ما يقع لم يقع حكما يعني يقول لم يقع حكما فلو تلفظ شخص بالطلاق لو تك شخص تلفظ بهذا الكلم ابعدي عن وجه حتى أنت مزعلتني حتى أنت بعد على قوم مصنف لو ذهبت واشتكت القاضي قال له فقالت فعل كذا حصل لحادث ومتها وقال لي كذا فحكما نقول طالق حتى لو أرد الطلاق وإذا لم تذهب القاضي وتتخاصم لم يحصل خصام ما يقع شيء إذا قال لم يقبل حكما فإذا قلنا له هل تريد بهذه الكلمة طلاق ولما تريد فقال ما أريد ما يقع تمام طيب البراء <تصفيق> لو قال شخص لزوجته ها ما ابغاكي خلاص اوصلت يدي منك يقع طلاق ولا ما يقع ها نعم يعني إذا قال شخص مثل هذا الكلام يجي نساله نسأله أربع أسئلة صح نقول له هل نوات الطلاق إذا قال لا نقول ما يقع ثم له لما قلت هذا الكلام هل كان حال خصومة أنت ويا متاوشين إذا قال لا طيب حال غضب أحد زعلك قبلها إذا قال لا أو جواب سؤالها إذا قالت طلعني فقال خلاص وصلت دي عن نس عرفت أيه هذا عقاب مصنف لكن سبق لكم إن ما يقع إلا بالنية طيب لو قال شخص لزوجته انتباه قه يعني ها يعني يقع ولا ما يقع مع النية يقع تمام طيب ما في نية قالها أنت باين مش ما في نية ها بس جاءت وأروح بسج في الجامعة كم دراسي وقال لا أنت باين هل خصومة يقال بينه وبينها نعم طيب آمين لو شخص قال لزوجته ما لي خاطر فيك والله قالت لها ودن الأهلي قالت خلاص كفاية ضيق تصدر ما لي خاطر فيك يقع طلاق ما يقع ها إذا ما في نية ما يقع، نعم. أيوه. نسأل، سأل ما في نية ما يقع، خصومه ما ما يقع، غضب ما يقع، جواب جوشال ما يقع، تمام؟ طيب. لو قال لها تمام، أنت باين وروح لأهلك. تزعلت هي. وقال هالكلام كم تلقى؟ نعم ها؟ هل نوى أو ما نوى؟ نعم ماذا تقولون؟ تلقى مشانا فيه شو كمسانا؟ تلقى لا إذا كان نوي الطلاق تقع ثلاث. فقلت كان... يعني لو قال شخص الزوجة أنت باين ترفعه القاضي فيقول قاضي ثلاث طلقات باين. قال أنا شيخ نويت واحدة بس يقول ما في ثلاث تمام طيب. ولو قال لها لع التجسين عندي. وقالك جاء قال, قال والله أنا قلت لزوجتي لا تبسي عندي تهاوشت انا وياها وكانت ملابسها مبزينه وقلت لعته جسم عندي ها نعم ايش تقول يا رحيم نعم عمر بس هو المساله ان قلت نويت الطلاق ولا ما نويت هل كان حال خصومه ولا لا كان غضب ولا لا جواب سؤال والله طب إذا قال لا كل الثلاثة نعم لو قال لا في كل الثلاثة في كل الأربعة لا سألها ما يقع تمام طيب حمزة لو كان قال نعم صحيح جاني ضيف وزعلني ودخلت على زوجتي قلت يا لأتي ما تزوجت أنتي سوي مشاكل حتى الدين جاي طالبني به هذه هذه غضب كم طلقة تطلق حتى لو ما في نية حتى لو ما نوا كان هذا الكلام وانا متخاصمه انا وياها توقع كم كم هذه خفية هذه ما هي ظاهره نعم لهما نوا واحده واحده اثنين اثنين ثلاث ثلاث نعم